استغلال المنفعه يتطلب اجره وهنا بيع والقيمه قيمه العين قيمه الارض لا قيمه المنفعه والمنفعه هذه مشروطه شرعا ان تبقى الى الحصاد والجذال لئلا يتضرر المشتري الذي هو المفلس فيبقى الحص... الزرع الى الحصاد والجذاذ بدون اجره لان الاجره مقابل المنفعه والعين اصلا مبيعه قيمه عين لا منفعه نعم فإذا, فاذا فسخ عادت اليه الرقبه دون المنفعه المستثناه شرعا لان المنفعه شرعا لانه من حقه ان يزرعها ما دام انها في ملكه وزرعها زرعا يحق له فيه فيبقى الى الحصاد والجذاذ نعم كما لو باعه امه فزوجها ثم رجع فيها دون منفعه بضعها كما لو كانت امه لو باعه امه المفلس المدين مثلا اشترى امه بعشرة آلاف هو لا نظر له فيها بالاستمتاع بها وما أحب أن تبقى بدون زوج فزوجها ثم إن المفلس المدين هذا فلس فأراد صاحب الامه العودة إليها يريدها فطلبها وعادت إليه تعود إليها إليه ملكية عينها دون منفعة بضعها لأن ذاك زوجها بحق فلا يملك الرجوع في المنفعة ما دامت في عصمة زوج فلا يملك إجباره على الطلاق لأن بائع الأمه له العين والمنفعه وقع عليها عقد شرعي صحيح فلا يملك الرجوع فيه وانما يملك الرجوع في العين فقط هذا مثل الارض اذا زرعها ارض اشتراها المفلس وزرعها ثم اراد المالك ان يرجع فيها نقول ترجعي فيها لكن منفعه الأرض هذه ببقاء الزرع الى الحصاد باع أمة فزوجها المفلس قبل فلسه ثم عاد عليها صاحبها مالكها بعد الفلس فيعود إليها بملك عينها دون المنفعة فإنها تبقى لزوجها الذي عقد عليها شرعا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقول السائل هل يجوز لبس عباءة الكتف الواسعة من أجل الطواف علما باني لا ألبسها في بلادي إلا ما ندر الذي يظهر والله أعلم أن عباءة الكتف تبين شيئا من تقاطيع جسم المرأة لأنها تلصق بها أكثر وما بين شيئا من جسم المرأة فلا يجوز. هل يجوز تقبيل زوج أختي البالغ من العمر سبعين عاما علما بأنه هو الذي رباني إذا كان هو الذي رباك وله رباع ربعتي من لبنه أو لبن أخيه أو لبن أخته بأن كان ابوك من الرضاعه او عمك او خالك فلا باس لانه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب اما اذا كان مجرد تربيه فقط فهو اجنبي منك وانت اجنبيه منه فلا يجوز ان تقبليه ولا ان يقبلك لانه لو فارق اختك في حال الحياه او الومات جاز أن يتزوجك وهل يجوز لأمي أن تقبل زوج أختي زوج أختك إذا كانت بنتها فنعم لأن زوج البنت محرم أما إذا كانت ليست بنتها وإنما هي أختك من الاب مثلا فهو أجنبي منها فلا تقبله يقول هل يجوز الاستمناء خارج الرحم من دون حاجه ملحه لا بأس للرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء ما دام أنه فيما أحل الله له هو يحرم عليه الإلاج في الدبر ويجوز له الاستمتاع فيما دون ذلك يقول في قوله ولا يملك الرجوع إلا بشروط خمسة وللإمام أحمد له روايتان نحن نأخذ بأي روايتين عند الحاجة إلى الحكم يجتهد الحاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف يقول هل على المعتمر طواف وداع اذا تأخر في مكة لمدة اربعة او خمسة ايام طواف الوداع بالنسبة للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع للمعتمر كما هو واجب في الحج وبعضهم يرى انه يجب في الحج ولا يجب في العمراء والأولى للإنسان أن يطوف للوداع لأنه عبادة وقربة وطاعه لله تبارك وتعالى فلا يتركه ويقول هل يجوز أن يوادع هذه الليلة ثم يسافر غدا إذا أخذ بطواف الوداع فلا يصح ولا يكفي أن يوادع اليوم مثلا ويكون السفر غدا وإنما يكون السفر قبيل بعد الوداع ويكون الوداع قبيل السفر هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل؟ علم بأن زوجها يمنعها من ذلك ما يجوز لها أن تفتات على زوجها بل إذا كانت مضطرة لهذا فتقنع زوجها وتبين له وجهة نظرها وإذا كانت ليست في حاجة إلى هذا فلا ينبغي لها لأن أهم مصالح ومنافع الزواج هو طلب الضرية يقول اديت عمره بنيه واحده عن الوالدين المتوفين هل يجوز ذلك وما الحل في حاله عدم صحه هذه العمره الحج او العمره يكون عن واحد ولا يصح ان يكون الحج عن اثنين او اكثر من ذلك وانما اذا اردت عن والديك فيكون الحج عن احدهما والعمره عن احدهما او تحج عن احدهما سنه وتحج عن الاخر بالسنه الثانيه وهكذا اذا قام بوقف ارضه قبل الحجر عليه من أجل التهرب من الحجر عليه فما الحكم ما يستفيد تهرب من الحجر إذا وقف لأنه إذا لم يقف فهو أقرب من عدم الحجر عليه لأنه إذا لم يقف تكون قيمة هذه الأرض للغرماء وربما تسدد الحقوق التي لهم بخلاف ما إذا وقف نقصت وهو إذا تصرف تصرفاً صحيحا قبل الحجر عليه فتصرفه صحيح سواء بوقف أو بيع أو غيره ما معنى عسوة الغرمى؟ هذه كل يوم تجينا يسألها السائل يظهر ويقوم هم يحط يبعثها لنا في المرة الثانية كررنا الإجابة عليها أكثر من خمس مرات. لو اخذت المراه حبوب منع الحمل ولم تخبر زوجها لا ما يجوز لها هذا لانه يكون ربما يكون زوجها حريص كل الحرص على الاولاد وهذا مطلب شرعي فهي تغشه في هذا تفسد عليه مطلبه فعليها ان تخبره اذا قنع بها ونعمت والا فلا يحق لها ان تفتري عليه ما حكم جمع العصر مع الظهر علما ان السفر من مكه قبيل العصر بنصف ساعه إذا كان المرء في مكة مسافر ما جلس أكثر من أربعة أيام فله أن يجمع وهو في مكة من أجل أنه سيسافر قبل العصر أما إذا كان أقام بمكة أكثر من أربعة أيام وصلى الظهر بمكة فلا يسوغ له أن يجمع لأنه لم يبدع السفر بعد ولا يسوغ الجمع إلا بعد السفر يقول ما حكم صلاه المنفرد خلف السف سواء وجد المنفرد الصف كاملا او ناقصا وسواء كان متعمدا او متكاسلا لا يجوز للمرء ان يصلي خلف الصف حتى وان كان الصف كاملا فيلتمس من يصلي معه او يتقدم ويصلي عن يمين الامام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف ومر صلى الله عليه وسلم برجل يصلي خلف الصف فوقف عنده حتى سلم من صلاته وقال استأنف أو ابدأ صلاتك أخبره بأن صلاته التي صلاها خلف الصف وحده غير صحيحة يقول عندي مبلغ زكاة ويوجد رجل محتاج جدا لتج... لتج... لتسديد اجارة منزله وقمت انا بتسديد المنزل المبلغ مباشرة الى مكتب العقار واخذت ايسال بالمبلغ وعطيته لصاحب المنزل ولم اعطه نقودا خوفا انه لا يسدد المكتب العقار هل يجوز لذلك العصل أن الزكاة تملك للفقير وأنت ما جعلت قيما عليه أوليا وإنما تسلمه المبلغ وهو حر في التصرف فيه ولا يسوء لك أن تعطيه المبلغ وتقول هذا لكذا لا تصرف إلا فيه فالعصر أن تسلمه المبلغ ثم هو يتصرف في المبلغ الذي أعطيته ما دمت تعلم أنه من أهل الزكاة يقول بعت ثوبا على رجل وسرق منه قبل أن يدفع لي المبلغ ومن يتحمل هذا المبلغ ما دمت بعت عليه الثوب واستلمه فالقيمة استقرت في ذمته فهو يسلمك القيمة بقي معه الثوب أو سرق إلا إن كان قد سرق الثوب وهو في عهدتك ابني قام بعمرة وأنهاها ورفض أن يحلق شعره أو يقصره عند الحلاق وأراد أن يأخذ من شعره بالمقص شيئا بسيطا فرفضته وهو الآن لم يحلق ولم يقصر هو من حقه أن يحلق أو يقصر والحلق افضل وسواء قصر عند الحلاق او قصر بنفسه لنفسه فلا حرج عليه ولا تعترضي عليه ولا تعترضي عليه في رغبته في التقصير بل له الخيار ان شاء حلق والحلق افضل وان شاء قصر وان شاء قصر لنفسه او قصر له غيره فهو بالخيار ولا تتركيه يتحلل وهو لم يخرج من نسكه لأن الحلق أو التقصير من تمام النسك هل يجوز لزوجة الابن ان تصافح عم زوجها وهو في نفس الوقت زوج امه ورباه وهو صغير لا لا تصافحه لانها اجنبيه منه فعم الزوج اجنبي فلا يصح لها أن تصافح وتسأل عن حكم الذهاب إلى حفلات الزواج التي يوجد بها نساء غير محتشمات إذا ذهبت المرأة إلى بعض هذه الأماكن وبيّنت ودعت إلى ما يجب وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر فذلك حسن وخير وإن ذهبت وذعوى عملت هذا ولم تطع فلا اسم عليها لأنها تكون أدت ما عليها وإن كانت إذا ذهبت ترى المنكر ولا تقول شيئا فالأولى لها ألا تذهب لأنه لا يجوز للمسلم او المسلمه ان يرى المنكر ويسكت عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان يقول قد لا أتمكن من قراءة الفاتحة مع الإمام فما الحكم للعلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام ثلاثة أقوال بعض العلماء يقول يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية او جهريه وبعض العلماء يقول يتحمل الامام عن الماموم قراءه الفاتحه سواء كانت الصلاه سريه او جهريه وبعض العلماء يفصل فيقول يتحمل الامام عن الماموم قراءه الفاتحه في الصلاه الجهريه المغرب والعشاء والفجر ويجب على المعموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية الظهر والعصر فالمسألة فيها ثلاثة أطوال وعلى المرء أن يحرص على قراءة الفاتحة ولو في سكتات الإمام ولو بين الآيات بالنسبة للإمام إذا وقف يتنفس فيقرأ المعموم حتى يكمل الفاتحة ولو مقطعه ليسلم وخروجا من الخلاف استعمال موانع الحمل اذا رضي الزوجان بذلك وعندهم اولاد كثير هل يجوز الجواب اذا كان هذا تبرم بالاولاد عدم رغبه في الاولاد خوفا من نفقتهم وكسب وما يحتاجون اليه فهذا لا يجوز لان هذا يتخوف مما تكفل الله جل وعلا به فالرزق على الله واذا كان استعمال موانع الحمل لحاجه كأن تكون الأم مريضة أو ضعيفة أو تكاثر عندها الأولاد الصغار وشق عليها القيام بما يجب لهم من تربية وتعليم وتنظيف وغير ذلك واستعمرت موانع الحمل وقتا محددا من الزمن لا مطلقا فلا بأس عليها إن شاء الله في هذا يقول افطر مع الصائمين ولست بصائم تبركا بهم فما حكم ذلك لا حرج في هذا إذا لم يكن هذا مدخل في باب الريا وأنه يتظاهر للناس بأنه صائم وبالحقيقة ليس بصائم وإنما يفطر معهم ويأكل معهم ولا يظهر أنه مرائل لهم هل بأس عليه في هذا يقول باع البيت بثلاثمائة ألف ثم أفلس الرجل بعد أن أدخل عليه تحسينات في البوية والأبواب وغير ذلك فزادت قيمة البيت وصارت أربعمائة ألف فهل يرجع للبائع او لا مثل هذا مرده للحاكم لدي بنت صغيره وفي بدايه ظهور علامات البلوغ وبعد الاحرام بالعمره اخبرت ان امها بانه خرج منها نقطتين لونها بني ثم انقطع اذا كان هذا محتمل ان يكون حيض فيجب عليها الاغتسال بعد هذا واذا لم ترى شيئا فتؤدي عمرتها وقد يجوز ان تكون بداية الحيض قليلة على شكل نقط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين انا اسئله اسئله ما ادري بس تفضلوا سؤال